وقالوا ان كنتم تونون بكري للساحر العليم فما جاء السحر تقا وينو حيك وَإِنَّ فِي الزَّعْمَنَ لَلَّيْلِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْتَرِ فِي كُنَّا بَنَاتَ الْجِنِّ نَجْعَلُ مَا فِي نَسْلِ الْقَوْمِ عَالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ كَمَا بِمَصْرَبُ يُتُ وَجَعَدُ بُيُوتٌ كُمْ قِفْ لَتَنْ What Yeah. <laughs>